اللهم ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتك عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه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 فتمنوا, فتمنوا الموت إِن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أَيْدِيهِمْ الله عليم بالظالمين قل إِنَّ الموت الذي تفرون منه فَإِنَّهُ ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمَنُوا إِذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إِن كنتم تعلمون